الحمد لله الحمد لله حمد كثيرا وسبحان الله تعالى وتقدس رب قدير أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله بذنوب عباده خبير بصيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان بأمته رأوف الرحماء عاش حميداً <تصفيق> عاش حميداً ومات قريراً صلى الله عليه وعلى أصحابه وآله وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فيا عباد الله فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم <تصفيق>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 فالسنة غير الواجب والمكروه دون الحرام وفي الناس من هو ذو فكر محصور وإدراك ضيق وعلم قليل تختل عنده الموازين وتختلط لديه الأولويات قد ينحدر في التعصب المقيت والانحياز المذموم. لرأي أو عالم أو شخص أو فئة يوجد من يغل في النقد ويشتت في الجدل حتى يدخل في الغيبة والتجريح وتتبع الزلات والعثرات من غير فقه في واجب النصح وحسن الظن ومعرفة بأقدار الرجال يجب أيها الإخوة أن نجد في إحياء الأخوة الإسلامية لتتلقى الأم ولتلتقي الأمة بفئاتها وجماعاتها على نصرة دين الله حبا فيه وولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إن الحق ليس حكرا على مسلك والخلاف في الرأي لا يجوز أن يكون مصدر لجاجة أو غضب إن من شأن العلماء والناس أن يختلفوا ونتائج هذا الاختلاف مقبولة من غير تشنيع ولا تعصب ولا شقاق أو تتنامى بسببه أحقاد إن سوء الأدب في الجدل والمناظرة يسويغ لأصحابه استحلال الأعراض للمسلمين استحلال أعراض المسلمين ولا سيما العلماء فيتحول الاهتمام إلى تتبع الزلاط وتلمس العثرات، فيتبع كثير من الظن لأجل أن قليله كان صوابا. إن كل عالم يؤخذ من كلامه ويترك، ولكن فرق بين عالم من علماء المسلمين له أثر حسن على الأمة وبين الرد على ملحد متجنن. أو كافر مغرض أو مستشرق حاقد أو فاسق معلن عباد الله إن وقوع الخلاف أمر مسلم به في دنيا البشر وهو سنة الله عز وجل في خلقه فهم مختلفون في ألوانهم وألسنتهم وطباعهم ومداركهم ومعارفهم وعقولهم وأشكالهم قال الله سبحانه ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وعلى الرغم من وجود هذا الخلاف والتباين إلا أن الله جعل على الصراط المستقيم منائر فقد قال سبحانه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه إن اختلاف الناس ثلاثة أنواع خلاف مذموم وخلاف ممدوح وخلاف سائغ مقبول أما الخلاف المذموم فله صور كثيرة كاختلاف البشر إلى مؤمن وكافر واختلاف أهل الأهواء والبدع ومن الخلاف المذموم ما يحمل على التقليد بأنما يقوله المخالف باطل قطعا أيا كان ومن ذلك أيضا ما يقع بين القائلين بالتقليد ومنكر التقليد حيث يحمل التقليد بعض الناس على ترك السنة بعد أن استبانت له تعصبا لإمامه ومذهبه ويستطيل منكر التقليد فيصل الأمر إلى القطيعة واشتداد الخصام وإنك لا تلحظ أخي المسلم أن هذا الخلاف أن هذا الخلاف غلبة الهوى وإنك لا تلحظ أخي المسلم أن سبب هذا الخلاف غلبة الهوى والانتصار للنفس لا للحق أما الخلاف الممدوح فيقصد به مخالفة المشركين وأهل الكتاب وأهل الفسوق والمجون في هيئاتهم وأحوالهم وأعيادهم ومناسباتهم فالمخالفة في هذا وأمثاله ممدوحة ومحمودة بل هي مقصد شرعي ويقابلهن عن مشابهتهم والتشبه بهم أما الخلاف السائغ والمقبول يا عباد الله فهو اختلاف العلماء المجتهدين من فقا من فقهاء ومفتين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر وهذا دليل واضح على إمكان خطأ المجتهد وحصول الخطأ يعني حصول الاختلاف وما زال العلماء وما زال الفقهاء والحكام من المسلمين يختلفون في المسائل منذ عهد الصحابة وإلى اليوم وإلى ما شاء الله دون إنكار لأصل الاختلاف قال أنس رضي الله عنه إن معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسافر فمن الصائم ومن المفطر ومن المتهم ومن المقصر فلم يعِب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المقصر على المتهم ولا المتهم على المقصر رواه البيهقي في سننه الكبرى ورواه مسلم مثله بنحوه لقد نشأ الخلاف بين الصحابة فلم يغير لهم نفوسا ولم يبني لهم أحقاداً ولم يفرق لهم جماعة لماذا؟ لأن الحق كان مبتغاهم وقصدهم ورائدهم فلقد اختلفوا في موته صلى الله عليه وسلم واختلفوا في تغسيله واختلفوا في دفنه واختلفوا في الخلافة واختلفوا في المرتدين مسائل جوهرية ولكن هل نبز بعضهم بعض؟ هل تراشق الكلام والسباب وأشنع الألقاب؟ لا لأن الحق مقصدهم بل إن الخلاف وصل إلى القتال حينما أشعل ذلك الخبثاء من المنافقين والمدسين والمندسين ولم يحصل بين الصحابة حقدا أو حسدا أو بغضا. بل كان كل واحد يبكي صاحبه عندما ماته ولا يرضى أن يتكلم أحد فيه وهو له مخالف فالله أكبر أين تلك النفوس أين تلك النفوس من هذه الأيام إذا خالفت أحدا فأنت على طول الخط له مبغض وإذا لم توافقه فأنت متهم ومن بعد ذلك جاء الأئمة والسلف الصالح فإنه فإن كان لا يسلم أحد من التعصب إلا أننا نجد خلاف ذلك من السلف فهذا أبو حنيفة الإمام الفقي رحمه الله يقول فيه شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وأبو حنيفة من أهل الرأي بالمكانة المعروفة وكان شعبة وهو من أهل الحديث يوثق أبا حنيفة ولما بلغه نبأ وفاته قال لقد ذهب معه فقه الكوفة تفضل الله عليه وعلينا برحمته لقد قال الشافعي كثيرا الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة أما ما بين مالك والشافعي فيقول الإمام الشافعي مالك بن أنس معلمي عنه أخذت العلم وإذا ذكر العلماء فمالك النجم وما بين الشافعي وأحمد معروف فعبد الله ابن أحمد يقول قلت لأبي أي رجل كان الشافعي فإني أسمعك تكثر الدعاء له فقال يا بني كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا ك للناس. فانظر هل لهذين من خلف أو عوض؟ وكان الشافعي إذا حدث عن أحمد لا يسميه تكريم الله بل يقول حدث نثقة من أصحابنا عباد الله. لقد اختلفت الأئمة في كثير من الأمور الإجتهادية كما اختلف الصحابة والتابعون من قبلهم. وهم جميعا على الهدى ما دام الاختلاف لم ينجم عن هوى أو شهوة أو رغبة في الشقاق فقد كان أحدهم يبذل جهده وما في وسعه ولا هدف له إلا إصابة الحق ورض الله عز وجل ولذلك كان العلماء في سائر الأعصار. يقبلون فتاوى المفتين في المسائل الاجتهادية فيصوبون المصيب ويستغفرون للمخطئ ويحسنون الظن بالجميع أما التعصب أما التعصب وتمحول الحجج الواهية فمن دلائل صغر النفوس والانس والانس بالباطل فإياك وإياك والتعصب إياك وإياك والتعصب المذموم لمذهب أو فئة أو جماعة أو شخص حتى يبدو كأن الحق حكراً عليك وكأن غيره باطل جزماً مما يولد الصراعات وينبت الأحقاد وإياك إياك من تنقص علماء الإسلام الربانيين والأئمة الأعلام والمخلصين فهذا جهل عميق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 إنه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول رب العالمين وقدوة المقتدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إنه لا يبحث عن الزلات ولا يتتبع السقطات إلا مريض الصدر سيئ الطوية وفيه من الذباب شبه حيث أنه لا يقع إلا على مواطن القذر لماذا؟ لأن العصمة ليست لبشر إلا الأنبياء فيما يبلغون عن الله ولو كان ذلك لما أثيب المجتهد المخطئ ولذا ينبغي للمسلم ينبغي للمسلم أن يراعي أموراً عند الاختلاف أولها الإخلاص وقصد الحق فكم من الناس ما يظهر أنه يدعو إلى الحق وهو يدعو إلى نفسه ويريد العلو والانتصار لشخصه أو منهجه ثانية تحاشي الخلاف والاختلاف قدر الإمكان ولعل ذلك يكون بحسن الظن وتغليب أخوة الإسلام على كل اعتبار وحمل ما يصدر من إخواتك وما ينسع إليهم على المحمل الحسن قدر الإمكان واتهام النفس وتحاشي تخطئة الآخرين إلا بعد النظر العميق ورحابة الصدر في استقبال ما يصلك من انتقاد أو ملاحظات والبعد كل البعد عن مسائل الشغب والفتنة فقد ذكر الآجري فقد ذكر الآجري في أخلاق العلماء أن العالم إذا سئل عن مسألة ويعلم أن فيها من الشغب ومما يورث بين المسلمين الفتنة كان يستعفي منها ويرد السائل إلى ما هو أولى وأرفق به الالتزام بأدب الإسلام في انتقاء أطاب الكلام. وتجنُّب الكلمات الجارحة والعبارات اللاذعة ذات الغمز واللمز والتعريض بالسفه والجهل فلن يستفيد من ذلك إلا أعداء الإسلام عباد الله إن الخلاف والاختلاف واقع لا محالة في أمور الدنيا أو الدين ولكن فرق بين من يريد الحق ويلتمس مظانة وبين من يبحث عن الانتصار لنفسه والبروز على غيره لذا نجد طالب الحق وإن وقع في الخلاف يثوب ويرجع إذا وجد الحق أما طالب الرفعة أما طالب الدنيا أما طالب إثبات الذات فلن يثوب ولن يرجع حتى ولو رأى كل آيةٍ ولو رأى كل دليل حتى يرى العذاب الأليم نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا اللهم صل وسلم وزِد وبارك على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حي يا قيوم فأحينا أعزةً على سنته وتوفنا شهداء على ملته وأحينا أعزّا يا ربنا على منهجه اللهم يا ذا الجلال والإكرام أدخلنا بشفاعته الجنة وجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم اخذ من خذال الدين اللهم اخذ من خذل الدين اللهم اخذ من, من خذل الدين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كلهم عونا ونصيرا يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام كلهم في الشام وكلهم في مصر وكلهم في اليمن وكلهم في مينمار وكلهم في العراق وكلهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم انتصر ل إخواننا المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم مكِّن لهم في الأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ذا القوة المتين اللهم يا ذا الجلال والإكرام إهدِ ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى واجعلهم رحمة لرعاياهم اللهم إهدِ ولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عام لما تحبه وترضى اللهم أقضي في العزة في قلوبهم اللهم أقضي في العزة في قلوبهم اللهم أقضي في العزة في قلوبهم اللهم اجعلهم مطبقين للإسلام في ديارهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبعد عنهم قرناء السوء ووزراء السوء وحاشية السوء يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك